لآل موسوعه ا ل ن ا ب ا ل ع ا ل م ي ن ا للعلوم ر ح م ن ا ا ل د ي ي ن إ ا ك وإياك نعبد ن س ت ع ي ن اهدد ا ل ر ا ط ا ل م س ت ق ي م